اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِئَ الْمُخَلَّفُ لِنَقَادِمَ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَبِرَ أَن يُجَاهِدُوا وَكَلَّمُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ لَنَاثِرُوا فِي الْأَرْضِ قُلْ لَرُجُلَنَّ مَا أَشَدَّ حَرًّا لَوْ كَانُوا ي الَّذِي يَبْحَثُ قَلِيلاً وَيَبْكُو كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَإِذَا جَاءَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ خُرُوجَ فَقُلْ إِنَّكَ تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَوْلِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَا الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلُّوا عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ انهم كفروا بالله ورسوله وما اتوهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انت شهر وهم كافرون وَإِذْ أُنْذِرَتْ سَوْرَةُ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَذِنَكَ أُولُ الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَقَامَ وَقَعَ الدَّخْلَانُكُمْ مَعَ الْقَائِدِ